بوك تو چتر دسمت أربعون أربعون يوتات цель السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق أتفاينويت لودز من فضلك من فضلك. Vai jūs هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ Kuršeit ir labs restorāns? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Kursto jums ēiet اذهب لجهة اليسار عند الزاوية اذهب لجهد اليسار عند الزاوية تديت ال الطائس ثمسر مسافة قصيرة على خط مستقيم ثم سر سااف قصيرة على خط مستقيم تد أي متر ثم اذهب لي جهه اليمين 100 متر ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر يمكنك ايضا ان تاخذ الباص يمكنك ايضا ان تاخذ الباص يمكنك ايضا ان تأخذ الترام يمكنك ايضا ان تاخذ الترين يمكنك ايضا ان تسير خلفي يمكنك ايضا خلفي كيف اصل إلى استاد كرة القدم Keifa asil ilested kuratulkadam Brauciet pāri tiltam Ikta elžisur Ikta elžisur Brauciet cauri tunelim Habur nafak Habur un nafak Brauciet līdz trešajam luksoforam سر حتى ثالث إشارة ضوئية سر حتى ثالث إشارة ضوئية تد نو غريزيتيس برمايا ثم انعطف يمينا عند اول شارع ثم انعطف يمينا عند أول شارع تد براوتسي تايسني باري ناكوشايم كرستويومام ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي أتوانوييت <تصفيق> كا من فضلك كيف أصل إلى المطار من فضلك كيف اصل الى المطار Vis labāk brauciet ar metro. Al-afdal an ta'khudh al-metro. Al-afdal an ta'khudh al-metro. Brauciet līdz galas stacijai. Irkab kab bi basata hatta mahatta. Irkab bi basata Visit www. .book2.de for the book and the texts.